Allahuekbar Allahuekbar Aishhadu an la ilaha illa allàh Aishhadu an la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 حي على الصلاه, حي على الصلاة حي على الفلاح, حي على الفلاح